أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشنداي مهربان يا أيها الذين آمنوا تحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أيبرواداران بروا داران بلين كانت ببنسر حلال كراو بوتان غوشت آجلو مرو بزنو وشترو رشولاغ بيت غلوي كدخوين بسرتان دا حرامن درسنيه الراوب كن لكاته قد ايه ولا برياري بوددات يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي أوااني برواتان هنا رأي مقرن لدروس مكان إخوا خلي موشي النوو جنق مكان لمانق قد غكرا وكان دا ورأي مقرن لو قربانياني بدياري دهنرين بو مكة Vere makinu ziyad meden lo qurban yani melvan kyan lam el krawa diari krawun bo nazar. Vemşek kyan razi awanin yazi mali xadkan. Batmay behram andi u razam andi perword garyanın. Wakatig ihram tanşkan. Avdurust raubkan. Ba xsh muqin tan lokumalig watan li nakad laber awi Vakumacıyı aktarıp kanla saracağı uparızgari, vakumacıyı aktırma kanla sarı tavanı dazdıracağız. Ve arkadaşlar sen, beyajuman, khat ve laybetina. Hürmet alaykom almayet ve dam ve lahm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 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَسَرْتَان ياساخ كراو غوشتي مردارو بو وخوين وغوشتي براز واو اعجري لكاتي غَيْرِ دا ناوي غير خوي لي برابي وااجلي خنكاوا و اوهي لبرزي كوتبه تخواره ومرده بيه و شوق لدراو كبو شوق لدانه مرده بيه و اوهي درنده لي خوارده بيه بيدغا اوهي كيش مردن سرتان بري بيه هر وهايا ساخكراو الى سرتان او سر لسر سر برابه نصبتان برده بون لدوري كعبب بيروس سير دكرانو للايا اندا آجاليان سر دبري و داوہ کردنی بسبختو نیاز گرت تیر و پشک انجامدانی امان حموی ل فرمان در سونو تاوان اوانی بروا یا نهناوا امرونا امید بون لا این کتان کوا تلیان مترسن تنهال من بترسن امرو این کتانم تواو کامل کردو بوتان و تاکاو و رازی بوم ک اسلام آین تان بیت جا هر کس دا به او نیت گناه کردنی هبه لو گوشتانا بخواد گناهی ناگات او براستی خاله خوش بو ببه ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين ve ma allem tum min al jawarih mukallibina teglemun hun mimma allemekumullah fakulu mimma amseten alaykum vezkor usma allahi alayi ve tequ allah inna allah sariug alhisab ay Muhammed sallallahu Böyle halal kira obutan hamu kura kapa kkan, ve netiri obalında utan diu sager obkan ik firi rautan krdun, firi ravi an akan lavi, xwafiri krdun, dabuxun lavani obutan dagren, ve navi xwaila serbenden katet utan diaki, teber adenu katedi beyguman khalipersine ve xira ya. Al Yüma, hıllalakum altıyıbat ve tağamul ladin aotu alkitab hıllulakum ve tağamukum hıllulhüm ve almuhsanatul lmueminat والمحصَلات مِنَ الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن محصينين محصينين غير مسافحين ولا متخيدين أخدان وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ أمر حلال كلاوبتن خورا كپاكو خاوي نكان وخوراچ اواني ناميان پيدرا و حلال بوتان وخوراچ اي وش حلال بو اوان وافرتاني ازادي داوين پاگ له اماندارن حلال بوتان هروا افرتاني ازادي داوين پاگ له نامداراني پيش ايوا اگر ايوا مار يكان يان بدن داوين بيس نبن بآشكرا ودوستي جيرب جيرتان نبيب وداوين بيسي وأوي بيباور بيبا إيمان وشريعة أوي بيقمان كرد وكاني حلد وشيتوا ولا روجي دوائيدا يكي كالرنس بيبران يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرَّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطَ أَوْ جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لمست من سائ فلم فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا طيبا فتيمم صعيدا طيبا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم اگر و دەستی تڕبهێنن بە سەراندا و پێکانان بشۆن تا هەردوو قولەپێتان و ئەگەر لەژگیران بوون ئەوە خۆتان خاوێن بکەنەوە خۆتان بشۆن، و ئەگەر نەخۆش بوون نان لە سەفەردابوون، یان کەسێکتان هاتەوە لە شوێنی پێویستی سەر ئاو یان جوود بوون لەگەڵ خێزانەکانتاندا و پاک. جادس بہینن بدم و تھا و دستکان تاندا بو توزو خو لئی پاکہ خوانا یوی ہجوره تنگی و ناراحتی گلسر تاندا ابنے بلکو اے و پاک تانبکاتو چاکو بہری خوئی الله و وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ يَا دِي تَاكَوْ بَهْرِي خوابكَنَوَ بَسَرْتَانَوَا وَأَوْ بَيْمَانِيكَ دَي مَزْرَانْدٍ بِي كَاتِيكَ وُتَّانْ بِيستِمَانُوا جُوْرَى ترسن راستي اخواتك اغا دار يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم قوم على ان لا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي أواني باورتان هنا زور برايكو پيچي هستن بأنزام داني فنمانكاني خوا شاتي دربن بداد راستي بارقو كينتان لدستو كوماليك حانتان ندا لسر اوي راس نرو نوداد جرنبن داد جربن أول نزيك تلا لباريس كاريو، والأخوة بترسن بجومان خوا أجا بكردو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. خابلين داو بواني برويان هنا وكردويتا ككانيا كردو. بَيَانَ هَلِ خُشْبُونَ كَادَشْتِ چِگورا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَأَوَانَيِ بَرْوَايَ نَهِنَاو وَآتَكَانِي أَيْمَام بَدْرُودَا أَنَا أَوَانَ هَاوْرَي آغِرِي دُوزَخَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي أواني برواتان هنوا يادى تاكو بحري خوابكن وبسرتانوا كاتيكو ماليق نيازيان كركداس دس بكن بوتان خوايش برگري دس دريجي أواني لكردن والاخواب ترسن وبابرو وداران هرتش بخواب بستن ولا قد اخذ الله ميثا قبل نسرا وبعثنا منهم اثني عشر نخيباً وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعززتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سوف ينبخوا براستي خوا قيماني بهيزي ورقل لنوي إسرائيل وهل مان بجار لوان دوان زتساو دير وخوا فرموي من لقلتانم سوێنند بەخوا ئەگەر بەڕێچین نوێش بەجێ بهێن و زەکات بدەنوە باوەڕ بهێنن بە نێراوەکانم، و یارمەتیان بدەن و ڕێزیان بگرن، وە قەرز بدەن بە خوا بە قەرزدانێکی جوان چاک، ئەوە بێگومان گونا و خراپەکانان ئەسرمەوە و ئەتان خەمە بەهەشتانێک کەڕوبارەکان دێن و دەسن بەژێرییاندا، ئینجادە پاش ئەو مەرج و پەیمانە هەرکەس لە أَو بِجُمَاعِرِ قَيْرَاسٍ تِوَن كَرْدُوَا بِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إنزاب هوي باش قزبونا ووهل وشاندنا ويان بوپايمانا كانيان نفرت ماان لكردن كانيان ماان جيرابط ليشي رقو وشك وتوفر موداي خوالات دن لشوين اكاني خوي ولا بيريان كربشيشي زور لويك آموش قاري كرابن بي bekota yu dawat an agadar abibasar napachu kardawi napach yanwa magar kameg lawan nabiat jab burale anu chau foshibka barasti khwat saka kerani khosh dewe wa min alladheena qalu inna nasara akhadna meethaqahum fa فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبوهم الله بما كانوا يصنعون. ولواني كدان ودئم جاورين، بلينو كيماني بهزمان لورجرتن، بل عم بشهش جورل ويك آموج قاريك ران بيه لبيريان تو، بهوي أوا ودش مناتيو كين بريما فَرَجِعُوا إِلَى وَلَمَوْذُ اخْوَاهَ حَوَالِيًا بَدَدَاتٍ بِوَايَ كَدَ انْكَرِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قدە جاءكم من الله نور وكتاب مبين عی ناممە دارەکان بێگومان نراومان هاتووە بۆ ئێوە ڕووی دەکاتۆ بۆتان زۆری لەوەی کە ئێوە دەتان شاردەەوە لە کتێب وە چاو فۆشی دەکات لە زۆرێک Rona ki eti goro nama eti ron يهدي Yehdi bhi Allah man itbaar ıdwanu sibul asalan. Vayuxrjhum min alzulmati ila nuri bi idnihi vayehdihim ila cirat mustaqim. Farın moni kesi fedkat. Şefir Rza Mandi Vaderi andeheni ltaari çıkan buna uğruna ki, bamilu firmanı xoı, vrenmoni tan dakat boriga rast. Lâqad inkâfır al-ladîn qâlû, inna Allâh huwa al-Meṣîḥ bîn Maryam. Qul إن أراد ayyuhelik el Mesiî hazen Meryem ve âmmâhu ve ma fi al-ârḍ jimîya. Vâllâhî mukûs sâwâti ve al-ârḍ ve ma biňhumâ. Yâxluq ma براستي هر مسيحي عيسى كري مريم أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي اوه چهدتوان ريحي تشته بغري لخوا اگر بيوه مسيحي كوري مريم لناو بره. هر وها دايشي و هر تي کسيج لزويدا هيا و هر بو خواه خواهن داريتي آسمانكان وزويد و هر دا درست اكاو داي اهيني هر تي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 ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير ذول كوكا وركاندان ود اي ما قران خو شويستان اخوين بل اي ديبوت سزات انددت بهي گناه كانتا نوا نخير راس نيا بلكو اي وامرو وكن لو مرو واني كخوادلستي كردون خوش ابي له هركس بيوي وسزاي هركس اجادات كبيوي Vaharbo kuay multi asmane kanu zavi. Vaharciwa leniwan yanda. Vaharboley avishagranawa. İlah al Kitabı, Qadja'kum Ressuluna, Yübinul-kum, Ala fettretim, Min Ressul. An, Tqulum, Ma Jaa Ana, Min Beshiriyu, Vla Nadir. فقد جاء أكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أينام داركَن بأجومان نرى وكما نحدبو نوتن برنامج إخوة روندكتو بوتن. تَشْمَعْ وَيَجْلَنَرْ دَنِي في غمبارن لبر أوي نلن نحدبو لمن هذ مش ددار مجدد در ترسانر تامبو هاتوا واخوابت اناو د دا صلاتدار بس الهمشتيغدا واذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوك ما لم يؤت أحدا من العالمين باس او كاتبك كمسافر ميبق لك اي قال كم بيلي تاك وبهر الخواب كن وبسرتا نوا كاتيك بيغمبراني تدا الخستون وتنديني كردون ببادشاه واش تي تشي بيبخشي ون كناي بخشيو بهيت كز لذيهانيان يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي قالكم بس نناو أو خا كبيروز زي باكرا ولب تبرستي كخواب ريار داو بوتان وباش وباش ولا نجرينا ولا أي أو بزيان باريونا أميدي أقرينوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وطيان أي موسى براستي قليل چي زور استمكار لو شاردا دايا وإيما هر جيز ناتينا ناويتا أوان ليدرناتن إن جاء أجر أول ليدرتون أو كاتب يجومان إهمتيأتين. قال رجلا من الذين يخافون أن الله عليهم لا دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتياندوبيا ولواني لخواد الرسان. وخواة تاكي إيماني رشتبو بسرياندا بدن بسرياندا لقابي شارو بسنجورو جا أگر تون ناوية وابراستي إيوا زالد بن بسرياندا وابجد هرب خواب بستن أگر إيوا باوردارن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها تَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ أُتِيَ أَي مُوسَى بَرَاستي إي مهرجيز ناتيناو أوشار تاأوان تيادبن كواتبرو خوتو پروردگار لدج ينزنگ بكن بيگومان إي ملير قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي اَفرق بيننا وبين القوم الفاسقين موسوتي اي پروردگارم براستي من خاونی هيت کس يگنیم بيج گلخوم براكم نبيت كواتت زيي بخرنيوان اي مو او گلي كلس نوري قال فانها محرمه عليه الاربعين سنه يتيهون في الاض فلا تَأْسَ على الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ خافر موي او تأو خاك كبير وزق قد غكرة ولا سريان ما ويتلصال بسر جرداني دخولين بو يخم مخول سر او گريك لسنوري خو درچون واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قال راقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اي محمد صلى الله عليه وسلم اخوینه ریو بسریاندا حوالی دو کورکی ادم که حق راستا کتهدیان دو جور قربانیان کرد انذالیک چان ور جیرا تریان ور نجیرا لی جیرا نکراوتی بی گومان اخوة قرباني تنهالا پارز كاران جيرادكات لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين سوين بخوا اگر تو دستم بو دريش كي بو أوي بمكو من دست دريشناكم بو تو بو أوي بتكوجم.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 هر اواش پادشتستم كارانا تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ان زادروني او تاوان بارهاني دابو کشتني براكيو کشتي بهويا باران أبعث الله ذرا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه أخي فأصبح من النادمين فاشان خاقل رشيت بدات بومند استفاته بوملوي وكأو قل رشبم تتنم عورتي برأكم بشارمو أو ساتورزي فشمان بوانو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض.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 ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون هر لبر أوي كلو داستان داباس كرا پيوست اسرائيل لسنوي إسرائيل كبه غمام بريار أميا أوي تنيا كسيك بكجد لطولي كسيك كوجراو دانا بيد يان خرابة كاريو آجاوي بنيتو لسر زويدا أوي وك أوي همو خلجي كشت بيد Avaş bey tabanı rüzgar kardı kujlan, ava ava hamu adamı rüzgar kirdi bey tozun dui kirdi bınav. Sven bakhwa bey guman frustada kan Manhattan Bolan babilgaruna kanıva. Kati la paş ava zor yeglwan, ziyada rabia kıl zavida. İnna ma jaza al-ladin yuharibun Allah ve Rasuluhu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 أو الطوائل أن أويه بكوجرين، يان حلبو عسرين بدارة، يان دستو قات يان ببردريد ببيت سوانوا، يان دور بخيرنا ولا ولات، أما زبوني وعبرو بردني يان لذيهندا، لدوار راجج دابوي أن هيس إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أن الله غفور رحيم. يا جلاواني توبى ولا بيش اوي د صلات تان به تا بزانن كبراستي اخوال ي يا الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي اواني برواتان هيناوا اخواب ترسن بقرين بدوي همو هو كارگدا کنزیک تام بخاتو لخوا وتيب کو شنو خباد بکن لریگه خواد به امید رزگار بونتان ان في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ولهم عذاب أليم براستي أوانيك لذهان داب برواب أقرب ابن خابني هرسي لزوي داعي هموي أو أندي تريشي لقلبيت بو أو خويب بقرنا ورزقك لسزاي راجدوي لا أن و الناجرة وابويان هي سزاچي يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دا نبیل آگری دوزخ بین دروا بلهم هرجيز در چونيان لينيا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ياو <تصفيق> افرتي دز دستي امبرن لتولي او دزي اي كردو يانا اما تولاو تما كردني كلالان وخواه بالا دستي كار درستا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم زا هر کس توبه کر لپاش ستمكي و کردوه چاچی کردو باش بو او بيگو من خواه توبه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 واخواب بسره موشت يقدا بتوانا ود صلات داره يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي في صلى الله عليه وسلم غنبارد النكات أواني كبيش برشيدة كان لباب بروائي دا. لواني بدم ألين بروامان هنا كتيد لكان يان بروائي hal wahalawa naskazulakan zurgu e qolagın bodro zurgu e lmşti daste çitirən kenahatun bolayto utekani torad goran lapaş awi xvalaş we ni xoy daynaun alen agar amatan pe gutralan muhammed sallallahu aleyhi ve sellem awaweri giren la amatan pe ne gutra aw و هەر کەسێک خوا بوێ کافر و گومڕای بکات ئەوە تۆ لە بەرامبەر خوا داهست پێ ناکرێ بۆی ئەوانە کەسانێکم کە خوا نەیویست و دڵەکانیان پاک بکاتەوە لە دنیادا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 او به وستی خود بر یار بدله نیوان یاندا یا نوا زیان لی بهنه خو اگر وا زیان لی بهنی او هیت زیان یک پینا گینن و اگر بر یار دال نیوان یاندا اوه بدادوری و و الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وأوانت شونتو دكان بدادور لكاتيك دات توراتيان لايا كحكم بريار إخواي تيايا إن زالباش أوي ككرديتين بدادور رو ورد جاران بيغمان او انا بروادانين ان فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بمَسُْحْفِظُوم كِتابَابِ اللهَّهِ وَكَانوا عَلَيهِشهَد فَل تَخْشََّ سَخْشَون وَلاَا تَشَْروا بآياتِ دَمَلَ قَرلَ وَمَلَم يَحكُ بِمَاأَزَل اللهَّهُ فَأولكَهُ الكاتون بجم <تصفيق> إِمَ تات مَن الناردَ خالَ كَرمُون او پیرام برانه حکم مسلمان و مل کذبون بو اوانی کذولکبون هر وها زانه خوانا سکانو زانه شرع زانکان حکم یام پی ذکر بهوی اوای فرمان پارزگاری کتیبی خوایان پی کرابو وشایتی جبون لسری کوات زانا یان جولکل خلچی مترسن بلکو تنهال من بترسن بلگو فرمان کان من مقور Benirkiç ki kım, wherkas hukum nakat bo bir yalanik, kahwan arduiyat kahrawa, awan عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والآف بالآف والآف بالآف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دَتَوْراد نوسيمان نسريان كبيغمان هركسيك بدستي انقسكسيك بوكوجي اكوجريت ولباتيدا وتساولباتي وددان لباتي ددان وزا مكان اشتوليان زامدار كردني دز دريجي كرانه زه هر کس له تول سندن خوش بيت او ابيته هوي سرينهوي گناهي و هر کس حكم نکات بو يك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 باور هيب بأو توراتي توراتي او توراتيك لفيش خويا وهاتوا وانجيل مان بي بخشي كارن موني ورونا تشيتيدا واو تورات براز دزانيك لفيش او وهاتوا ورن موني واموجكاري بو باريس كارن وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما لله فاولائك هم الفاسقون دبابي حكم بكان بويك اخواناردو يتخوار حكم نكات Awan batawwiya, hînul fermanı xwâdertun. Ve anzalna elikeye el Kitâb bil-hakîm, uceddîl ma beyne yedîhi min el Kitâb, u mûheimin alayi. Fâhkon الحق لكل جعلنا منكم شجعته ومنهاجه ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكن يبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إِنَّ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا سَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَمْ قُرْآنَ مَا نَادَخْوارو بوتو بحق راستي وكتاب كان بيشخوي براز دزانيو پشتواني انلي دكاتو چاوديريانا كوات حكمو بريال بدل اناو نام كان ذا بوي اخوانا دو يتخوارو وا وش لا ندي لو حكم برياره حق راستيك بوت هاتوا داما نا وبهر امتك لاي وشريعه ري يشيرون واجر خوابي ويستا اي واي اكد بيج امتو كومل بالام نيكردون بو اوي تاكيتام بكاتوا لو الشريعة يا ساياني كبي بخشيون كواتا بيج برتشي بو كان بو اوشتاني كتاكن جران وتان هر بو لاي خوا يا إنزا هوالتان بيدادا بويك لديهان دا جيواز بنتي ايدا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما الله إليك فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَنَّ انَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وفرمان مان تيكردي كحكم بكلنيوان ياندا بويك اخواناردو يتخوارو وشوين حزو ارزو يانكوي وورياب ليان لوي بترا زين لهندي لو اخواناردو يتخوارو إن اذا اگر اوان رويان ورجرا وسرفتي ان و دل نياب اخوا يا بهوي هند لتاوان كان يان وسزا يام بداو تو شيزيان يام بكات اي گمان زول لادم يكان سركشنو لسنوري خادر چون اف حكم الجاهليه يبغون ومن من الله ايا ابان حكم نفاميد كان حكم برياري لهي خواجوانو تاكترا لايكساني كبر واي تواويان هيا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين أي اواني بها ورتان هناوا ان جول كواغور مكن بكشتيوان خو شويستي خوطان اوانه هندي چاندوست يكترن اوتان اوان بكاد بكشتيوان دوست او براستي او كسلوانه بِغَمَانٍ خَارٍ مُنِيقَ <تصفيق> لِاسْتَمْكَارَنَاكَات فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يأتي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فيصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين. بويا أبيني أواني الدل يا نخوشي دوري تيايا. تجبر شيء أكن لدوستاتي أو جول كوجا وراندا. علنا الترسين كبصرهات يا نخوشي راجكار دو تان مببد. داي نزيك خواصر زال كردني تواب نيرد. بوه بعمر صلى الله عليه وسلم. Yanlalayan, koyu ve karişti bir bakat, bahoyu avuavayan, lebelavayı penhan yankardı buladırunu koyan da pesimandan döbner. Ve Yücel olanlar, Yücel olanlar, Yücel olanlar, Yücel olanlar, Yücel olanlar, Yücel olanlar, Yücel أوسا أواني بروايان هنا وذلن آيا أو كسان أوانا كسوين ديان بخوا أخواد بتون ترين سوين ديان كبراستي أوان لقلتانن كرد وكان ينزايبو بهي أو وزرمن دورن زروبون يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم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 ئەی ئەوانی کە باوەرتتان هێناوە، هەرکەس لە ئێوە هەلگەڕێتەوە لە ئاینەکەی، ئەو بە زوویی خوا لەباتی ئەوان گەل و خوا ئەوانی خۆش ئەوێ و ئەوانیش خوایان خۆش ئەوێ، بە سۆز و بەزەین بەرامبەر بڕواداران، بەهێز و تند بەرامبەر بێ خوادا وناتررس لەسەر اوي باسكرا تاك او بهري خوایا اي بخشه به هر کس كه الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه بگومان دۆست و یارمەت دەری ئێوەەنها خوا و پێغەمبەرەکەی و بوادارانن ئەوانەی کە بڕێک و پێچین وێجەکانیان بەجێ ئەهێن و زکاد ئەدەن بەردەوام ملکەن بۆ فمانانی خوا ومە الله الله هم وهرک اسخواو پیغمبر او ایمانداران بکات به پشتوانی خوی او بیگمان هر کو ملی خوازالو سرکوتون یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم من الذين اوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي كسانيك بروات هنا ودمني أوانك أينك يئ ودادنن بشتي شيء قالت ولآخر تي بكرةو لوانينا ما ينبي بخشرا ولبيج إ ودأ ولبي بَدُوستو خوشويست والاخوا بترسن اگر ايو بروادارن واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون كات ايو بانگ ددن بونويش او دور قالتو لا قرتي أَمَشْبَهَ أَهْوَى وَيَكَ أُوَانَ غَلِيَ شِنَفَامٌ نَزَانًا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنَاقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بلّي مَدَارًا مداران آهيز راخنو رقيقتان <تصفيق> هيل ايما بيت غلوي كبروامان هنا وبخوو وبو قرآني هينرا وتخواروا بوما وبويلمو بيش هينرا وتخواروا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 أولئك شر كانوا وأضل عن سواء السبيل أي محمد صلى الله عليه وسلم بلأ آية حوالتان بدأمي چشوينو پاداشت خرابتر لأي خوالوا أو كسيك خوا نفرتي لكرد بيو خشمي لكرد بي و هنديشي لكردبن بميمونو براز و بتو تاغوتي أَوَ نَيْبَاس كِرَان خِرَاب تِرِين شْوِين يَنْهِيُو گُمْرَا تِرِين كَسَن لَرِقَاي رَاس وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَكَاتِ دَمْبُو لَاتَانْدَلَن بْرْوَامَان هِينَاوَا سْفِينْت بِي بِي بِي بِي ve ګمان her به به برواي شو درتون واخوازور څاګد زانې به وې کده ان شهر دوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحث ve ما كانوا يعملون وابيني زوريګ لوانه پېش برڅې اكن لګناه د درې ژيکر حرام خوردن ده وقالت بذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحب لبئس ما كانوا يصنعون وقالت بذلك إذا لم يكن لديهم فى فرسته كان لغفتاري غناه حرام فاردن وكبرتيل <تصفيق> وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا Vallquina bineleriğe ve topluğda, evet, يَوْمِ yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, Yahu'a awan sen küt rau daz bast rau و ve nafrin yanlek rau bahiy awei kuvtiyan na xirvan ya balku her dü dasti hami şük rauya çoni biye ede baxşet ve sıyand yahu'a ziyad da kabuzur lavan zana u saroka kaniyan a u Qur'ânı hendirau ve taşvarau bato ve serkashi ziyad و خوستومانەتە نێوانیان دوژمناتی و کینە و ڕقەبەری تا ڕۆژی دوایی، هەر جارێک ئاگرێشیان هەڵ جیررسندبێ بۆ ئاژاونانەوە و جەنگ خوا ئەو ئاگری کوژان دۆتەوە،وە تێکۆشان Xoş, xıra pakanı xoş nabey. Veloğan ahlal Kitabı amanu ve t-qol kafırna onlum siyatim ve aduflna onlum cennetin naim. Xo aker Barastina medar kan, Baroyan bhi na ya, xo ya bhi Paris ta وَدَمَن خَسْنَنَا وَبَهَجْتَانِ فِرْنَازُ نِعْمَت وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وبغمن اجر اونا مداران التورات انجيل ان كاربي كردايا هروها او قران كهندرا وتخوار وبيان لا لا ين فرد دياريانو وبغمن روزي اندخبار للي سرو يانو ولا اسمانو Teanda destek o malı çırak o pek, الله لا يهدي القوم الكافرين اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رأي قيان بخلق او ايه ان راو تخوار و بوت للايان پر وردگارتوا و اگر وان او راس پيريا كي خواد رانا قيان و بزيد نهن اوا و خواد لخلچي كبتكو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 إليك من ربك طغيان وكفر فلا تأس على القوم الكافرين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلأينا مداركان إيوالسرهيتش تيغنين حتى برأيك الرأس تي في رويت ورات إنزيلنكان هر وها أو قرآنك هنرا وتخواروا بطان للايان سوێند بەخوا زیاد ئەکات بۆ زۆریان ئەوەی هێنراوە تەخوارۆ بۆد لەلاەن پ وگارتەوە سەرکەشی و زیاد دەکات کەواتە خەممەخۆ لە سەر کۆماڵی بێبرواان إن الذي ن ئەمن وال الذي نهد وصابونوانصرا من آممن من ئەمنە باللني وال يوماخ وعاام صانیها. وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ فلا خوف هُمْ يَحْزَنُونَ يحزون بڕاستی ئەوانەی بواان هێناوه ئەوانەی بون بەجولەکە و ئەوانەی بتپەرستیان نەکردوە ووشکەوتانی عسااف غمبەر هەرکەس لەوانە بەرواان هێنا بێ بخواو بەڕۆژی دوایی و کردەوەی چاچی وَنَخَفَتْ بَارَ أَبْنِ الْرُّوجِ دُوَائِدَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ سند بخوا پیمانی بهیز ما ورگل لنا وكاني اسرائيل تنفرستاديك مان ناد بويان حد جاريك فرستاديت چيان بو بهتا به هر فرمانيك بضل يان نبوايه دسته چيان بدروزن ده انانو دسته چيان ده ثم تاب الله عليهم ثم عموا صم كثير منهم والله بصير بما يعملون. وعند زاني كتولوس زادو تاري النابت زابوي تشفرو كربون لفاش عن خات وبوجران ويلي إن زال فاش أو زربان تشفرو كرب لبستنو بينين بل كان واخوا بين رب لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سوين بيت بيقمان بيبا وربون أواني خوا مسيح كري مريم لكاتيك دا مسيح كاتي روانك راوتي أينوي او حرام وبو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينته عما يقولون لي مسنا الذين كفروا منهم عذاب اليم سوان بخوا برستي بباوربون اوانيك وتيان بغمان خايكك لو سيخوا كبريتين لفروردگار عي سودايشي لكاتك ده هيست بارستراو جنيه بيت قلهنها خوايك واغر واس لو تنا وبدانا سوين بخوا دوساري اواني ان ابي كبيبا وربون بآزار سخت سخف افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم دي بو توبنا كن ناقرنوب لا اخوا ودا ويل لنا كان لكات يقدا اخوال يا بردي مهربانا مالمسيح مريم الا رسول قد دخلت من قبله الرسل وامه الصديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أننا يؤفكون مسيحي كوري مريم حيثنيا جزيلا فروس تادو نرى وخوا بيغمان لپش او ووصندها پغمبر بون دايشي شي آفرته شي زور رازگوية هر دوچان خواردن ياندخوار واتخوانين سرنز بدتشون آياتو بالغتان روندكين وبويان فأشان سير كاتون لا دادرين لحق برو بطال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم أي محمد صلى الله عليه وسلم بلأ آية ايوة بيزغل خوش تيك دا پرستن كهيز زرر سودية چينيبوتان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 قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل أين مدار كان زيادة ريم مكن لأين كت عند ذقلا ونبت كراس تحقو شين أرزوي كسانج مكو وكبراستي يشترجوم رأس لي شواوبن وزركسي شانجوم کرد وخوشيان قمراب ونولان دال ريغراست لوعين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون نفرين كلالواني ببروابن لبرونوي اسرائيل لسر زمان داود وعيسى كرم مريم o nefriyeneşle beraber ağobü sarfetsiyan kırdı ve hemşe düzderejiyan da kırdı. Kanu la yetenahawna ammulkarin faaloo'h, labi'yse ma kanu ya faaloon. Awanadz lewojiri yaktiriyan nada kırd leher kareçi, bezrawi, بغمن زربت بو كرد تران كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ابيني اي محمد صلى الله عليه وسلم زربا ان دوستاتي اكن لقل بێگومان زۆر بەد و خراپە ئەوەی کە پێشیان خز بۆ خۆیان کەهۆی خەشم و قنی خوابووولیان و ئەوانە لە سزای دۆزەخدا بێبرانەوە دەمێننەوە ولوو كان يؤمنونبلايوانبي وما ولكن كثيرًا منهم فاسقون واجر اوانه بروايان بهنا يا اخوا و بيغمبرو او برنامج كن الرا وتخوار وبسري او بروايان نذكر بدوستو برادر بلام زور بيان لا اين درتسون يا لا تجدن اشد الناس عداوها للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا ve la tejdan aqrabhum mawdta lil-ladin aamanul-ladin qaloo inna nasaraa zalk b an minhum qissi sina wa rhabanaw wa annahum la ay sallallahu alayhi خرب ترینی خلچی بود دشمناتی دل قلب و بجدان رانن و سوئند به دبینید نزیک ترینی لخوشوستی به برواداران اوانن کدیانود بیگومان ا مگاورین اوش لبر اویه بیگمان لناوی اند قشو كباراستي اوان خويا ام بذلو غور دانانن واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. <تصفيق> او قران كان والتخوار وتخوالو بو الله عليه وسلم دبيني تا وكانيان فرمسك فرديو درجات لبر او راستيك زانيو يا وبيان بو يان دركوتو الان اي فر ور ديغار او اي مباور هنا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 لكاتك دا أميد من وابي بالوردگار من بما خاطر زيبياو تاكانوا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين زا خوابا داشتين أداتوا بهوى وكوتين بطنباخي كروبار بجيريان دا دەمێن نەوەتیایدا بە هەمی شيء و ئەوەیە پادااشتی چاکەکاران والينك فر وكذب بآياتناؤولائك أصحاب الجحيم و ئەووانەی باوەڕان نههێنا و آاتەکانی ئێمەیان بەدرۆ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي أوان يبروطة هناو أو اشتباك خوشاني كخو حلال كرد وبو تاني ساق ماكن سنور مشكنا سن كبه گمان خواس نور چنران الله حلالا طيبا الله الذي انتم به مؤمنون بخوان لو رزق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 بااملته اگر به گناه بار تاندادنه بشکاندنی سوینده کبنیازی دل داتان بست بیت ځا کفاره 20 وشکاندنی او سویندانا خوراک دانی 10000 له خوراکه مامنا وندی کدر خور دی مندارو خیزانی خو تانی یا پوشاشي 10000 یا آزاد کردن ی بندیک ځا اوې دستی نکود هیڅ او سێر روج باروجوبت او ای باز کرا کفارت سوین دکانتان کات کسوینتان خو دو سوین دکتاشکان و سوین دکانتان په پاريزن بو جوړخ باز اکات بوتن بو یا مال الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي اواني برواتان هناوا بيغمان اراق و او بردانيك ككراون ببتو او بارسدالاني كبكار اهندريم بوديار كردني بشو تشارنوس أو أنا بيسو لكردو الشيطان كواتدور كون ولي تارز جربا يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بگمن شیطان هر اوی اوه کدجمناتی و کینو رغب خاتنا و تانو بهوی ارق و قما روا وبرگریتان بکاد لیاد و باسی خاولن و اشکردن دی الله واطيع الرسول واحذر فان تولیتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين وفرمانبرو جو رائلي خوابن وفرمانبرو جو رائلي نير راوكي بن وابترسن انزا اگر ايوار رو وار بجيرنو فرمانبرين اكن او بزانن بيقومان او ايكال اسال نير دراوكي ايمة بي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا امنوا اذا ما وعمل الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا احسنوا والله يحب المحسنين نبوى ونيلس اوانيك بروايان هناوا وكرذوات ساك كان يا كردوا هيز غنا هيغ لوي خاردو يانو ارقو فاريق وما تيش حرام كر دنيان اگر خويا پاراست بي لو ترخدا لوي كه حرام بولا سريان وبا وردار بون وكرذوات ساك كان يا كردبه قاشان خويا پاراست بي حرام وبرواش ینهو بیت بویک هاتب الیان خواوه تا شام بر دوام بو بن لسرخ وا فال یزیو و تا کان کرد بیت وخوا او تا کانای خوج دوی یا ایها الذين لا ليبن أنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي أوانى برواتان هنا وسفن بخوا خوا تاقيت عند كاتو بهندق نيتير كبدس دان قرنو برمكان تان راوي عند كن تأخوا دريب خاد شيليد ترسل بفنهاني إن ذاهر كذدس دريجيب كدواي أو هوال بيدانا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 و ئەوتان بەدەستی ئە قزبی کوژێ ئەو لە سریەتی سربڕینی وێنەی ئەوەی کە کوشتوویەتی لە ئاجل و ماڵات، ئەو بڕیاە بدەن نێچیرەکە لە برانبەر س ئاژڵ یکدایە دوو پیاوی مسلمانی چاک لە خۆتان بە شێوەی و بدات یان بە قەدەر ئەو خۆراکانەدا ڕۆژوو بگرێت بۆ ئەوەی بچێژێ ئەو باڵی کارەکەی خوا خۆشبوو لەوەی کە تێپەڕی و بەسەرچوو، بەڵام هەر کەسێک خوا تۆڵەی بەتینی لێ دەسێنێ، وخوا زال و خاوەنی تۆڵی بەتیینە ووحلل لەكمم سيدبحری و طعاموومتە لە وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون رأو نثير خارد مني دريائي حلال كراه بطن تأوى وغشت سود دوار بقرن ورأو نثيري شوي وشكاي يساح كراه ولتان تال إحرام دابن لبي فرمان أو خوايا بترسن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 وأن الله بكل شيء عليم خواك عبيك بيت الحرام دانا وبهي راوستاني كاروباري دين دنياي خلشي وهروها مانقيا ساغ كانوا قربان يدياري نكرا وكانوا قربان يدياري كرا وكان اواجبوا اوي كبزان براستي خوا ازانيوا بآقايا كتسيوال آسمان كانوا زويدا وَبِيَقُمَانْ خَوَابَهَ مُشْتَيْزَانَ آيَا اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بَاجْبِزَانٍ كَبَرَاسْتِي خَوَاتُوا عَلَيْزَرْبَتِي نَبُوَيَ اَخْيَانٍ وبراستي خوالي بردي مهربان ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ندره وكي خوا هيتي لسني بيجلا راقا يندن وخواد زاني بو يدري دخن بوجدي شارنوا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث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 أي خا ونانيجيريو فشمدان تارزجارببن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم لكم عف الله عنها والله غفور حليم أي أوانى برواتان هنوى پرسियार مکن لشتان اگر اشکرا بکریم بوتان ناخوش و خراب ده بیت و اگر پرسियार بکن دربارات قران ده نیرت خوار و بوتان اشکرا خوا بردو لو پرسیارانی لو پیش وَأَخْوَزُوا لِأَبُرِدَ إلَى صَرْفَهُ هَدِيَةً قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 Dayına o bir yari neda o sudur ngerden lamçar zora uştirak bahira uştirak bu penççe ibker daya pen zam nir boaya aukat gözü kan l'de kerdü para Allah'dan dkerd ve saiba uştirak bu kata duan zasçe ibker daya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 أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وكاتي كبوت ليبيانورن بولاي أو قرانيك اخوانا ديت تخوارو بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دالين بسمان أو عاينيك كبا باكو بافيران مالخسريبون آتاويان ليدا كان اجر لحاليك داباو بافيران شين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 زيان تن بيني اويكم رابوا اگر اي سر الراسبن برقري كردن يا ايها الذين بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه حين الوصية إثنان دواعر منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن ألتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن غتبتم لا نشتري به ثمنا إِنْ يُعْتَابُ جُمْلًا لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ أي أوان كبرواتان هناوا شايت يبدن لنيوان تاندا كاتيكا مردني هركام تانزيك بوياوا لكاتي دو لخوتان مسلمان بن Yan du kasiter zıga la xwatan kafir ben. Eğer ey ve bısfırı işte bunu bıولاد da o balay merdintan tuşhat. Duşay takrar gelen la paje nüjji asır. Da besvend bıxon bıxwa. Eğer güman tan bıularastı upatçı -um an. -an. Ey masvend bıxandan bıxwa nağwarino bıhiznırhek. Ba بِغُمانَ أَغَر شَاءَتْ يَا كَمَا شَاءَ دَوَى كَوَاتَ بَرَاسْتِي لِغُنَاه بَارَان دَبِين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يقومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ إنزا أگر زانرا پاش سوين خواردن يان باويك أو دو شاية درويان کردوا وخوين تاوان بار کردوا ك براستي شاكي إيمال راست رالشاتيكي أودواني بيشو ولرستي لا ما ندا ولسفن فادنا كمان دا بأجومان لا بدين أو كات إيمال استمكاران دبين. ذلك أدنا أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين او جو دانا دان نزيكتر كشات كان حرص بشات يكن بشي وراستكي يا بترسن لردكن ويس وين دكان بو خزم نزي شمر دوقه خادني امان وتبدروا بخري نوا بترسن لاخوا وخوتان بفاريزنو جورايلي فرمان إخوان خارن منكم ملي لسنور درسونا كات يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب لروجك بترسن إخوآه مو في غمبارك ودكاتوا أو ساحيان دفر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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بِيْرْبُكَ رَوَكَاتِ إِخْوَابَ عِيْسَيْكُرِي مَرْيَمِي فَرْمُوْ بِيْرْبُكَ وَلَتْسَاكَوْ بَهْرَيْمَنْ كاتي كفشتواني ملي كرديد بجياني هر فيروز جبرائيل كاتي له بشكدا بويتو بغوري عشق صد لغ الخلقي دا دکر وكاتي چش فيري كتاب نو سينو دروسكاري او بیر بکەرەوە کاتێ بە من لە قڕ شتێک کرد لە شێوەی باڵندە دروست من ئەبوو بە باڵندە، من کوێری زکماک و بەڵەچیت چاگدەکردەوە، وە کاتێ وبير بكروكاتي برجرين و ثاني اسرائيل مكردلاد كبدكوجن كانت بوهنان جاء اوانيه كبي باوربون وتيان براستي امهيس ني يجي gelecek اشكرا واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون وبين بكره وكاتي خصم ظليها ولا طيبه كانت كبروان بن بمنوبه في غمبركم عيسى اواني شوتيان اوابا ورمان هنا وتوش شائد بكبيغمان ائمه مسلمين اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قالت تق مؤمنين كانت حواله كان وتين اي عيسى كريم اليم اي قد ورد جاري أيساوتي لخواب الترسن أجر إوابا واردارم قالوا نريد أن كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين حواري كان وتيان دمان وليب خوينو ضمان آرام ببيو ضنيابين كثي غمبريد وَبِزَانِكَ بِيَجُمَعَ رَاسَ تَدْلَقَ الْكُرْدُونَ لَوِيَ كَبِيدَ رَاجِعِينَ دِينَ إِمَّا شَبِينَ بَشَعَادَ لَسَرِيبُ أَوَانِ آمَادِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا أَيْدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين عيسى كريم لينفرموي اي خواي پروردگار مال اسمان و خوردنک مبوب نری خوارو تاب به بضجن بو استامانو نو كاندا هاتوشمان ومعجزه و بلگيك بيدلن تو Allah'a siz lütfen bana söylemeyi sayaka yorretii şu anda er inventinler ensiye الله кноп� وہen عليكم tadı sanatı بعد منكم Gall Nevruills mówią soldают bir tanesi olan evren parole ordered repeatها İzlediğiniz gibi her şey yapacağınız ان جاء herkes له اوب بروا وناس باس بلا قاش اوا اوبيكمان زا يشي ادم كاس زا هيج قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلّك تقولته فقد علّمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب وبيربكروا كاتي خاد فرمل روجد وايدا أي عيسى تۆ و توو تەبەخەڵکی کە و دایکم بە دوو پەرسترا و دابنێن و بمان پەرستن لە زیاتی خوا، ئەیساوتی پاچی و بێگەردی بۆ و ناگونجێ بۆ من شتێ بڵێم کە بە هیچ شێوەیەک من نییە ئەگەر من ئەو قسەم کرد بێ، ئەو بەڕاستی تۆ ئاگاد بلم الناس أنمو بأجام لونهن يكليتويا براستيتن هاتو زاناي تواوي بهمونهن يا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا توّيتني ق تأَ توط ب عليهم عَلَى على كل شيء شيده پێ نهوت بجگەل وە بێت کە تۆ <تصفيق> فرمانت پێداوم کەبندي خواابكن کەپەر وردگاري منو ئێشاء و من شايت این ذکات تو مند برده و برزت کدمو با آسمان، هر خود تاودیر بی بسریانه و خود آگادار و شاتی بسرهموش تی کوه. ای تعبهم فاینهم عبادک و ای تغفدهم انت العزيز الحكيم. اگر سزا یعنی بدیت، آو بیگمان بدی خوتن و اگر لش یعنی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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خيجر فرمي، أم روجك راز بجان راستي كان كل شيء بدعني، بهشتاني شيء به كربار كان بجرين دادرن، أم إنوت ييدا بهمي شيء، خوار رازيب ولا ينو أوانش لخوار رازيبون. اول يسركوتين يزور قوره لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير هر بوخوي خونداريتي اسمان كانوا زويو هرتي شانتيدا وتنهى او بسره موشت يقدابت وانا ود صلات